بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ رحيم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 يَعْمَلُ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى